بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلف الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيقول المصلف رحمه الله باب من يختلف فيه عجد الطلاق تقدم معنا أن الطلاق له ألفاظ مخصوصة وهذه الألفاظ تارة تكون صريحة في الدلالة على الطلاق بشيث لا تحتمل معنا غير اللفظ لا تحتمل معنا غير الطلاق وقد تكون هذه الألفاظ محتملة وبينا حكم كل من الصريح والمحتمل وبعد هذا رعى المصنف رحمه الله في بيان ما يختلف فيه عدد الطلاق فالمطلق تارثا يأتي بلفب الطلاق الذي هو صليح الطلاق فيأتي بجدء اللفب كأن يقول أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو بعض طلقة أو مجزع المرأة نستها فيقول يدك طالق ورجلك طالق وروحك طالب وشعرك طالب ونحو ذلك ثم هذا اللفظ تارثا يكون بصريح الطلاق الذي يدل على عدد معين كأن يصبح بالتحديد فيقول أنت طالب طلقة واحدة وتارثا يأتي بلفظ يحتمل أكثر فيقول أنت الطلاق أو يلزمني منك الطلاق ونحو ذلك فكل هذه ألفاظ اختلف فيها الشكم ومن حيث العاصر تارتاً تكون منية نية موافقة للغة وتارتاً تكون من نية مخالفة للغة وكل هذا من مباحث بابها باب ما يختلف فيه عدة الطلاب فأن المصنف رحمه الله يقول في هذا الموضح فأذكر لك جملة من الأحكام المسائل المتعلقة بلفظ الطلاق يختلف الشكم فيها من حيث العدد فيفكم تارة أن الطلقة واحدة وتارة يفكم بأنها أكثر من واحدة لا. قال رحمه الله تعالى يليك من كله فر أو بعضه ثلاثا والعبد ثلاثين فرة كانت زوجتاهما أو أمان قال رحمه الله يملك من كله فضل أو, بعض أو بعضه ثلاثا هذه المسألة تعرف المسألة تشتير الطلاق فهناك الأحرار وهناك العديد والشرع حينما حكم بضرب اللقي على العبد أو على الأمم بسبب الكفر لا يتفيد علوم ولا بجنس ولا بطائفة فمن كفر بالله عز وجل وعاد الله وحارب بنا الله عز وجل وضرب عليه عقوبة من الله عز وجل ونقطع المستوى الآدمية حتى يباع كلمتاء لأن الله يقول إنهم إلا كالأنعام بلهم أظن فلا يمكن أن نسوي من حكم الله عز وجل بانتقاطه ونزوله إلى هذه المرتبة بمنزلة من كان على صراب فويل وآمن بالله بشرع الله عز وجل فوجدت أحكام في الشريعة شطر فيها الحكم بالنسبة للألقاء وبنسبة للأحرار واختلف الحكم بالنسبة الحر والعزل وأعداء الإسلام قد يكون من الإسلام فيه عنصرية أو حزابية بأدية الألقاء ومحو ذلك ولا يستفتون لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يقيمون للإيمان وزنا والإسلام قائم على الإيمان والعقيمة فلما كفر الكافر بالله وضرد عليه اللق يوقض من الله عز وجل بهذه العقوبة ولن يمكن أن يسوى بين من آمن ومن كفر فالله عز وجل حكم ويحكم ولا معقب لحكمه وهو شريع الشساب فنص الله في كتابه على أن عقوبة الأحرار ضعف عقوبة الإيمان والعليم عليهن نصف ماء للمحصنات من العذاب وبينا أن الحكم في العقوبة والمؤاخذة في النفاح في الزناء أنها تختلف رقا وحريا واختلف العلماء رحمه الله هل يقاتل على مسألة العقوبة غيرها من المساعد أو لا يقاتل فجاءت القضايا والسنم عن الصحابة رضو الله عليهم ومنهم الأئمة المأمور باتباع سنتهم كعمر وعثمان لمسألة التشريع فشطروا للأرض كما شطروا له بالنسبة للنشاء فجعل الحكم مطلب قياسا والقياس شجة في الشرق ودقامة الأدلة على أنه شجة وفتضط الإمام المقيم رحمه الله مثل فحجية القياس الكتاب المنفيذ أعلام المواقعين وبين حدد السنة كثيرة وقضايا الصحابة على حدية القيامة فكأن الشرع نبه بالمثل على نهية فإذا نصف الرقوبة والحدود على التشغير قالوا يقاف عليها غيره فجاء قضاء بعض الصحابة كما ذكرنا بتشغير صلاق للعزل وإذا قلنا بالتشغير يلد السؤال هل العبرة بالرجل الزوج او العبرة بالزوجة المرأة او العبرة بواحد الوجن توضيح ذلك لو ان الرجل مكح عمتا اذا خشي العمت فلم يجد الحرة فما هو بعد آية الاباحة اباحة الاناء فاذا لم يجد حرة ومن لم يصطع منكم قولا سينجح من المصطلات المؤمنات فمن ملكت إمامكم من فتيات إمامكم الله أعلم بإمامكم بعض دعو إلى أن قال ذلك لمن خشي العنف فجاء بشطين ومن لم يستطر منكم طولا نحن ليس عنده قدرة بزواج الحربة وخاض على نفسه الزنا أن يتزوج آمن طيب تزوج الآمن وأصبحت زوجة له فحين إذن قلنا إن الرغض أكثر لعدد الطلاق فهل نقول العبرض الرجل ولا يتشطر الطلاق لأن الزوجة وما أنا وما دام أن الرجل حر يمتلك العدد والعبرة به هذا قول عمر وعثمان وابن عباس وزيد بن الثابت وغيرهم من الصحابة والتابعين وهو أشهد مذهل الجمهور جمهور العلماء على أن العبرة في التشفيذ بالرجل والزوج فإن كان الزوج حرا فإنه حينئذ لا يت... لا يتشطر الطلاق حتى ولو كانت زوجته أمنا وقال طائفة أهل العلم رحمه الله وهو مذهب علي بن عدي طالب عبد الله بن مسجود وهو مذهب الحنقية أن العبرة بالمرأة لأنها هي محل الطلاق ويتعلق الطلاق بها فإن كانت ثرة طلقت ثلاثا وملك جوجها وصيق ثلاثا وإن كانت أمة فإنه لا يطلق انما يطلقها مطلقا وتكون دائمه بذلك وهذا كما ذكر مذهب الحنفيه وهناك مذهب ثالث لابنان البكري قابل خبره واحد منهم إذا كان الرجل رقيقا فيتشطر الطلاق وان كانت الام رفيقه تشطر الطلاق فان كانت المراه رفيقه تشطر الطلاق والصحيح ما ذهب الجمهور لأن الله حافظ بالطلاق الرجال وجعل الطلاقة بيد جاج وهو مسرد إلى الرجل فإذا كان يتشطر في بالرجل لا بالمرأة إذا ثبت أن الطلاق يتشطر يعني يتشطر يعني يتنصف لأن الشطر هو النفس فإذا قلنا أن الطلاقة يتشطر وأن العبرة بالرجل فأحين عيد أهي يريد السؤال كيف يتشطر الطلاقة يعني طلقة والنفس الطلاق لا يتشطر يعني ما تكون نفس طلقة فلو قال فلو قلنا أنه يتشفر معنا أن له طلقتين أن له طلقتين وأنه إذا طلق طلقتين طلق وهو رقيق طلق زوجته طلقتين فلا تحل له من بعد حزاتين بحد دوجا غير كالحرل إذا طلق ثلاثا وأما على القول الذي يقول لا تتشفر لا فحين إذن يكون يملك ثلاثا لغض النظر على كوله شررا أو رقيقا يقول رحمه الله يملك يعني من حقه أن يطلق معه يملك من كله فضل من كله وحر يعني إذا كان الزوج كله وحر وليس فيه شبهة الرقنان أو بعضه أو بعضه البعضية يكون مثلا رجل بين رجلين يعني يملك عبد بين رجلين وهذا من الرجلان أحد ما أعتق نصه فبقي نفسه العبد مملوكا يطلع في هذه الحالة نفسه حر ونفسه مملوكا فيوم في يكون فيه عبد يخدم سيدا ويوم هو حر يفعل نفسه ناشى فنفسه حر ونفسه عبد من بعضهم حر أيضا قبنا كان بين ثلاثة أشخاص فأعدق أحدهم الثلاثة وضقي السلساه رقيقا فيوم الحرب ويوما رقيق يوم يخدم فيه الأول ويوم يخدم فيه الثاني فلو كان الرقيق بهذه الطبع يقول المصنف رحمه الله نعنى كلام المصنف أنه لو كان فيه شائدة الفردية ولو كان البعض أقل فإنه يملك الثلاث وقال بعض علماء الحدرة بأكثر فإن كان أكثره أكثر فانه حين اذا يملك الصلاق وان كان اكثره الرق انه لا يملكها ويثبت نعم صلاقا صلاقا ان صلاق قد لم تخل له حقه في هذول الذمائر وأما وعلى هذا ان ام قام القدر في ذم والعبد اثنتين كل عبد يملك اثنتين يعني اذا كان الودل أو الزوج رطيقا فينلك سنتين لأنه ليس هناك طلق ونفس نعم صرة كانت زوجتاهما أو أمثا خلافا لعثمان البكير رحمه الله إنه خالف الجماهير وقال إذا كانت إن عبر بواحد منهما سواء كان الرجل أو المرأ نعم فإذا قال في الصلاة أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاث بنيتها وإلا فواهها قال رحمه الله فإذا قال أنت الطلاق إذا قال الرجل لامرأته أنت الطلاق قبل أن نفهم في التفسيرات فالله لنا ولكم معين أولا الطلاق حتى تكون الصورة راضحة الطلاق إذا وقع فيه اللغة فإن ما أن يتفق مع المين وإن أن يختلف عن المين. فعندنا الصورة ثالثة إما أن يتفق الطلاق لفظ الطلاق الذي يتلفظ به لا الذي نواه وإما أن يختلف فتكون نيته شيء ولفظه شيء أرحاء الصورة الأولى أن يتفق لفظ الطلاق ونيته سواء كان بالأقل أو كان بالأكثر أو بينهما مثال أن يقول للمرأة أنفطاركم طلقة واحدة ويمني واحدة فاللفظ واحد واحدة والني و�� فاتفقت النية مع اللفظ فإجباعا طلقة واحدة أو يقول لها أنفطاركم قلقتين ويمني طلقتين فاتفق اللفظ مع النية أو يقول لها أنفطاركم ثلاثا ويملي الثلاثة فاتفق اللفظ مع النية في هذه الحالة إذا اتفق اللفظ مع النية لا إشجال أنه ينفذ الطلاق على التفصيل وجناهير الثلث والأئمة من الصحابة والتابعين على الإنبار لأنه تلفظ بالطلاق ونيته موافقة فاجتمع ذليل الشرع على المؤاخدة لأنما الأعمال غنيات وهذه مؤاخدة الباطل وكذلك لفظه فإن طلقها لذا طلقتم النساء وإن طلقتم من فقد تلفظه هذا بالنسبة للاجتماع اللفظ مع المين فإذا قال إذا ألحاء الصورة الثانية أن يختلف اللفظ مع المين تكون نيته شيئا ولفظه بشيء آخر وحينئذ طبعا نحن لا نتكلم ننتبه لعب العمر نحن لا نتكلم في من لم ينوي الطلب نتكلم في شخص نوع الطلب واختلفت نيته في العدد أنت في الاختلاف العدد مسألة أن يأتي بلقب حمر الطلاق أو غير يلمع ولا أن يتقدمت معنا في الكنايات وبيّننا حقنا في الكنايات لكن هنا أمان رجل يتلطى بلذل الطلاق ولكن يتردد له بين الأقل أو الأكثر فقال ما يختل في عدد الطلاق سنتجه لسنا في مسألة أنها يمضي الطلاق أو لا يمضي لا الطلاق نار نار لكن هل يمضي ثلاثا أو ينزل سنتين أو ينزل واحد ما يختلف فيه عدد الطلاق فهنا البحث كل منصب على هذا اللفظ يؤخذ بالأكثر أو الأقل فإذا اختلفت نيته وهي الصورة الثانية نيته عن لفظه فإن أن تكون النية للأقل واللفظ للأكثر أو يكون اللفظ للأقل والنية للأكثر توضيح ذلك أن تكون نيته بعدد أقل فيما تلقى بها فيقول لها أنت طالق بالثلاث ويمي واحدة فاللفظ مختلف عن النية النية من الأقل واللفظ واقع على الأشعر هذه الصورة الأولى أو الحالة الأولى من الصورة الثانية الحالة الثانية من الصورة الثانية أن يكون العشر يقول لها أنت طالق طلقة واحدة ويني الثلاث أو أنت طالق طلقة ويني الثلاث فاللغف للأقل والنية للأسفر ففي جميع هذه الأحباب يرجى الشؤال هل نأخذ بالأسفر؟ أو نأخذ بالأقل؟ هل نأخذ بالأسفر؟ لأن لفظ الطلاق خطير والشرع اختد باللغف وأختد بالطلاق حتى انضاه على الهاجب او نأخذ بالاقل لان الاصل انها زوجته والاصل عدم الطلاق حتى يدل الدليل على انها خرجت من عصمتي بالطلاق هذا المثلث في بعض الاحيان مغلب النية وبعض الاحيان مغلب اللفظ وهذا من باحث اختلاف الظاهر مع الباطل فالشرع ثارث يقوض ظاهر على الباطل وثارث يقوض الباطل على الظاهر ففي الطلاق هو الظاهر على الباطل في هذا فإن الهازل يمجح مع دوجته ويقول لها أنت طالق ولا ينمي الطلاق فاعتبر الشرء لفظة ولم يلتخذ إلى وهكذا إجمع الظلماء في أنفاق يعتدون فيها دمية ويسئه في ذلك ديانة دونه وبين الله فالسؤال الآن إذا قال لها أنت الطلاق أنت الطلاق العلماء فيها وجهان النفض من حيث هو اذا نظرت لي المراه تطلق بكونها طالق بطلقه واضحه لكن المشكلة انه جاء لان فهل نقول الطلاق لان كل الطلاق وكانه جعل جميع الطلاق لها وحينئذ ان يكون قوله ا الطلاق المراد بها الاستغراق فالعدد يتمنع على أسم الأعداء هذا هو رسل الوجه الثاني يقول أنت الطلاق يتربت بين الاستقرار وبين أقل ما يقع ورسل عليه الطلاق فنأخذ بالأقل ما لم ينوي الأشهر وهذا هو الصحيح وعليه درجة المسمى أنه لو قال من رأته أنت الطلاق سألناه فهل ميتك واحدة فواحدة أو نيتك ثلاثة ثلاثة وإذا قال لم أني شيئا فواحدة إذا قال لم أني شيئا فواحد قالوا ومما يدل على ذلك أن الشعراء لم يعتبروا النفطر ذلاً عن الاستقرار في هذا وللاحقاب الشاعر هذا رجل غضب من امرأته وعاش معه رجحاً من الزمن حتى من لها وقالنا في شهر في يعني يشفي عشرته معها أنها بلغت إلى أسوأ الحالة قل ونوهت جسلي في العالمين وأصليت عملي عاما فعاما فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا ثمانا يعني ما أفضلها شيء وجه الضلالة أنه لم يقل لها أنت الطلاق واحددها ثلاثا بل كرّر اللغض ثلاث مرات فدل على أن المسان العربي يفهم من أن أنت الطلاق وحدها لا تدل على الثلاث لأن لو كانت وحدها تدل على الطلاق لم يقولها وأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثاً ثماناً فلو كان نفس النظر يدل على الطلاق لما كرّره فتكراره للغض يدل على أن هذا المفضر لا يدر عن الاستغراط من كل وجه وحينئذ تطلق طلقة واحدة ويحكم بكونها طالق طلقة واحدة الا الى نوع اكثر من واحدة. اذا قام لها انت الطلاق فلا يخلو نشانة. ان ما يقول لها انت الطلاق انت الطلاق انت الطلاق فيكلف. او يقول لها انت الطلاق ويخلو فان قال لها أنت الطلاق أنت الطلاق أنت الطلاق وكرظ ونوى واحدة خواحدة وان قال أنت الطلاق أنت الطلاق أنت الطلاق وكرظ نعو بي practiced withえっ ولم يومي شيئا فللعلماء وجهان كقوله أنت طالق طالق طالق وسيأتي بي الم Lincoln شاء الله على هذا الخلاصة أن قوله أنت الطلاق نفض المجتمع يتردد بين الاستغراء ومجب للثلاث وبين الدلالة على أقل الطلاق وهي واحدة وهذا موصحيح فإن كرره أو نوا به الثلاثة ثلاثة وإلا فواحدة أو طالق أو طالق أنت طالق الرجل إذا قال المرأتي أنت طالق فأقل ما يصدق على المرأة انها طالق طرقة معه فإذا نوى الثلاث بقول أنت طالق قالوا علماؤه مدد الجمهور تطلق ثلاثا في هذا أن قوله أنت طالق اسم فاعل يغزل اللفظ بدليل لو قال لها بالإجناء عندما يقول لأن ثلاث تقع ومنها بما يرد صلب والخلف أنه لو قال لأنت طالق بالثلاث لطلق الثلاثة فأصبح اسم الفائل يقول لي أنت طالب يحتمل أن يقصد به الأكثر ويحتمل أن يقصد به لا قلب فنقول كلمة أنت طالق كقولي أنت الطلاق فأنت طالق إنه واحدة واحدة وإنه ثلاثا فثلاث ناما أو عليك أو علي الطلاق أو يبذنني الطلاق كله بالنعمة طيب لماذا جعلنا أنت الطلاق وأنت طالق وعلي الطلاق ويبذنني الطلاق لماذا جعلنا الأصل فيها أنه واحدة قالوا لأنه إذا قالها أنت الطلاق أو قالها أنت طالق فالمرعى التي توصلت بكونها صالح أقل ما توصل به الطلقة الواحدة فإذا نحن على يقين أنه طلق طلقة واحدة وشكتنا هل, نوع هل يقع الثاني والثالثة أولا؟ والأصل بقاء العقل فلذلك يقال بالبقاء عن اليقين وعليه قالوا إنها طلقة واحدة ما لم يموتها وقع ثلاث بليتها وإلا فواحدة وقع الطلاق ثلاثا لكن بشرط هذا بليتها وقع ثلاثا لأن الطلاق بلفز واحد قضاء أمير المؤمنين أمير المنفقات رضي الله عنه أنه قام في الناس كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر على السنة يطلقون فرقة واحدة ثم يراجعون أو يسلحون بإحسانه ثم يطلق الثانية ثم يطلق الثالث ويفرقون الطلاق على السنة فلما جاء أهل عمر ودخل الناس في الإسلام وكثرت الفتوحات واختلق الحابل بالنابل كثرت النسائل وجدت النوازل فمن هنا قام عمر مخطاب كثرت قطيق ثلاثا وأصبح الناس ليذنعون طلاق الثلاث في لفظ واحد يعني وجد من يطلق ثلاثا في واحد فعمر بن الخطاب لما أصلح الأمر منتشرا بين الناس يعني انتبه من أن في عادة النبيس وسلم كانوا على السنة وكانوا لا يطلقون إلا طلقة راشية فلما جاء عهد عمر رضي الله عنه مروا بن عباس الصحيحين قال عمر بن الخطاب قام خطيدا كعادة رضي الله عنه كان يجل أمرا حتى يتشير الصحابة والناس فقال رضي الله عنه أرى الناس قد استعجل في امر كان له فيه انا ارناقص قد استعجل في امر كان له فيه انا يعني أن الله عز وجل اعطى الضن ثلاث تطبيقات مركبه يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع حتى تكون الثالثه فالذي يطلق ثلاثه يستعجل فيما وضع الله عليه فيبتدع في دين الله ويخال الشرع الله ويضيب على نفسه ولذلك يبتد البدعة ومن الجمهور حلم رحمه الله خلافة الشاجر وقد تقدمتنا على هذه المسألة فقال رضي الله عنه أرى الناس قد اتتعجلوا في أمن كانت لهم فيه انا فلو أنا عنضيناه علينا يعني ما رأيته هل نبقى على القصر الشرعي أن من تلتظ بالطلاق مؤاخده به أو فقال فلو أننا أمضيناه عليه لأن هذا بينه وبين الله إن شاء طلق ثلاثا إن شاء طلق واحد فالله أعطى ثلاثا جديد جديد فأنضاه عمر وأنضاه الصحابة معه ولذلك قضى بالثلاث أمير المؤمنين عمر وخطاب رضي الله عنه من بعده الصحابة ولذلك لما جاء الرجل إلى ابن عمر وقال إني طلقت امرأتي مئة قال ثلاثا حرمت بهن عليك وسبع و90 اتخذ بهن كتاب الله جزءا ثلاث حرمت لهن علي وسبع و20 اتخذ بهن كتاب الله جزءا وكذلك ان عبد الصمد لما كذبت الرواي الصحيحه جاءه رجل وقال له اني طلقت امراه الفا فقال اكتب فيك منها ثلاث اخرج من ذمتك وعلى هذا نظر قضاء الصحابة والتابعين النظر بالعلم الأربعة والظاهرية معه بالمشهور من مذهبهم وأصبح العمل عنده من علم الله على عنضاء الثلاث فدرج المصنف رحمه الله يقول الشيخ محمد العبدالله هذا رحمه الله يقول وحسبك من قضاء المحدث المنهم يعني حتى لو كان في هذا من عمر حسب أن عمر رضا عنه محدثا ملهما وعلى هذا نظر الأمن من دائم العلم الله على أن الثلاثة ثلاثة وأن المسلم مخل يرضينا أن يقول الثلاثة ثلاثة واحد فينضي عليه الثلاثة لنا أن يقولها متفرقة ويصيب السنة للتفرق دون الجنة فإن جمعها فإنه مبتدع وآخر لجنة ولذلك لم ابتدأ وخالف شرع الله فلأنتب فيه عقوبته وقد قدمنا هذا في المجال الماضية أن من اتدع وخالف السنة في الثلاث فلأشبه بمذره أن يعاقبه ويؤاخره وعلى هذا نظى قضاء, قضاء العلم رحمه الله على أن الثلاث بدرجة رسمه رحمه الله على هذا القول ومشهور بجماهير الثلاث والخلق رحمه الله نعم وقع الثلاث بنيتها وذي لا نعم ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الجيش أو نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة قال رحمه الله ويقع بلفظ كل الطلاق هنا يكون اللفظ للأكثر ويمي الأقل يكون اللفظ للأكثر فيقول أنت طالب كل الطلاق أو يقول أنت طالق بالثلاث وينوي واحداً فإنها ثلاث ولا تؤثر ميته لأن اللغة لا يحدث للواحد وقد جاء باللغة الصريحة جال على استغراق على استغراق التطلقات الثلاث فألزم بها أنت كل الطلاق فإنه ينفذ عليه كل الطلاق ولذلك كلمة كل تفيد العموم ولذلك الأصلاف والله لا أخلم كل الناس فإنه يحبث بتكليمه بأي فرض منه ونحن في شرع الله نحكم بفوه حالدا ونلزمه بذلك إذا كلم واحدا منه فدل على أن كل تفيد العموم وهذا يعني حتى أن الأصولية الله يقولون إن من ألغاب العموم تفرض كل فإذا قالها لها طالق كل الطلاق تقول لي أن يطالق بالسلاح لم أو أكثر أو أكثر الحقيقة أكثر الطلاق هذا مشكل أكثر الطلاق مشكل ولذلك هذه الصورة الأشفى فيها أن ينوي الأقل مع احتمال في اللغة يعني تكون ميته مع تردد في اللغة لأن أكثر الطلاق بالحقيقة من قلت هي طالق كل الطلاق لا إشكاس الثلاث لكن إذا قلت أكثر الطلاق فالطلاق فيه أقل وفيه أكثر وأقل الطلاق طلقة وأكثر الطلاق ثلاثة وبناء على ذلك أكثر الطلاق طلقتين وثلاثة لأن الطلقتين أكثر من الواحدة فبهذا العلماء يقول إن عندنا كثير وأكثر فهو إذا قام أنت طالق أكثر الصلاة فالإثنة ثان الواحدة أقل الصلاة والإثنة ثان أكثر من الواحدة لكن لما قال أكثر صيغة أكثر فالمراد أكثر من كثير والكثير إثنة ثان فأكثر من الإثنة من الثلاثة اتخرج على هذا الرجل أن تكون طالقا ثلاثا وجه الإثار كمال كرمه أنه إذا قل لها أنت طالق أكثر احتمل أن تكون طالق صلقتين لأن أقل الصلاة صلقت وأكثر من صلقتين والسرات فإذا قال أنت طالق أكثر احتمل أن يملكون احتمل أن يكون بسود الزناتين فقالوا حينئذن لما جاء بسيرك أسعى ردت إلى الكثير فأصلحت لزنتان كثير الصلاة وأكثر الطلاق لأن صيغة أسعى في كل اشتراك اثنين في صفة ساقع أحد من آخر فهو الأكثر فأصلح عندنا الكثير وهو الاثنان الاثنان والأكثر الثلاث فهذا هو وجه قومها تكون الظالقا عليه بالثلاث نعم. أو عجل الحفار أو أنت طالق عجل الحفار هذا ما إن شاء الله ما أعطى من الطلاق الشيء لا غضاضا ضار من زوجتك صلات سلامك واله اذا قل عن طارق العدد قطعه معناها مره يريد ثلاث قطع تحرم بكله او يريح او يريح عدد عن طارق العدد, العدد ريش او عدد الحصى او عدد الناس او عدد النمل او عدد الجبال او عدد الدماء هو أنه انه يريد الاكثر وهو ثلاثه نعم او نحو ذلك او نحو ذلك أن ذلك يعني, يعني يأتي بما يدل على ثلاثه اكثر لان عدد الريح فوق الثلاث وعدد الحصى فوق الثلاث وعدد الرمس فوق الثلاث وعدد الجبال فوق الثلاث وعدد الناس فوق الثلاث فهو اذا قلها انطالق عدد الحصى او عدد الريح كما لو قال لها انطالق ثلاثه اكثر نعم ثلاث ولو نوى واحدة ثلاث ولو نوى واحدة فدخلت معنا صورة أن ينوي الأقل واللفظ للأشرب فيلتفت إلى اللفظ ولا يلتفت إلى المية لأن صريح الطلاق في العدد الصريح كما لو قال المرأة يعني نبدأ وجدنا الشرق شخص يقول للمرأة أنت طالق ولم يقصد الطلاق وهزل معه فحينئذن نقول إنها تطلق عليه لأن الشرع جعل صريح اللفظ معاخداً لكم قالوا فإذا قال لها انتطالكم دي السناء ونوى واحدة يآخذ بصريح اللفظ كالهاجم أخذ بصريح لفظ لأننا نفهم من الشرع فالشرع حينما أخذ باللفظ عند قصه فإننا نعاخذه باللفظ ولا نتجد إلى النفذ وعلى هذا إذا اختلفت من في هذه الصورة فقال نويت واحدة وقد طلق بالثلاثة فراحة بعدد الثلاثة أو بما يدل على استراق العدد للثلاثة فإنه لا تمتعه لا قضاء ولا ديانة حتى دينه بين وبين الله ليست في درجة لأن اللفظ الصريح الصريح ولو لم يمي ذلك الصريح وإن طلق عدوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال بصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت قال رحمه الله تعالى وَإِن طَلَّقَ عُقْوًا الحقيقة العلماء رحمه الله والفقهاء احتوم لأشياء ربما أن الشخص يستغرب منها لكن لو وقفت أمام الناس مفتيا أو قاضيا لجأتك أمور لا تنتهي فيها من العجل يأتي الشخص يقول لهم رأتي يد, يد كفال رجل كفال رأس كفال فهم يأتون بالمسائل في الحقيقة قد تظنها غريبة ولكن إذا عشت من الناس رأيت أن الأمر أكثر من هذا وأن عند الناس أكثر من هذا وقد تكون هذه المسائل أصولا لغيرها فعندنا مسألة الآن مسألة تطريق جزء المرأة طبعا المطلق له هذا كان الحالة الأولى أن يسند الطلاق إلى المرأة وهذا هو الأصل أنت طالق زوجتي طالق امرأتي فلانة نسائي زوجاتي خديجة وعائشة طوالق من مهلا حينئذ أسند إلى المرأة ولا أشكال هذه الحالة الأولى والطلاق واقع فيها بواحدة أو أكثر على حسب النفط وعلى حسب ما قبرناه من مرأة لكن السؤال إذا ذكر جزءا من المرأة فأجزاء المرأة فانقصوا إلى عسان القسم الأول ما يعبر به طبعا أجزاء المرأة هناك أجزاء يعبر بها عن الكلب ما يعبر به عن كل يعني يذكر جزءا من المرأة يعبر به عن كلها القسم الثاني أن يذكر جزءا من المرأة ولا يؤثر به في أصل الله عنكم وحينئذ إذا ذكر الجزء إما أن يبهم ويكون جزءا مشاعر أن يكون هذا الجزء جزءا مشاعر كقوله في. ربعك ثلثك وإما أن يكون معينا فيقل يدك رجلك رأسك ظهرك وجهك يكون معينة وإن كان معينة فإما أن يكون مما تدخله الروح وحياةه حياة الروح وإما أن يكون من حياة المنى فإذن الأقسام كالتاب أولا أن يثند الطلاق إلى المرأة ويصرح المرأة ولا إشكال للمرأة كلها خبيجة أنت امرأة زوجة إلى آخر وإما أن يكون على العكس فيسندكم عسل ومن بعض فإن أثنده من بعض يسيده إلى جس من المرأة مشاعر مبهما معلوما كنسه هذا مشاء معلوما نسلق الزوقان نسلق الأسلق مبهما جزءك هذا إلى أسلق للبعض النسلق إلى للبعض الذي يعبر به عن الكل فقوله هذا يسمى خمسة ألفاظ أشهرات الذات ذاتك الجسد جسدك روحك نفسك يا المشهور الاربعه هذه بالنسبه للنفس والروح والدار والجسم هذه هي المشهوره الاربعه فيقول ذاتك وذاتك وروحك ونفسك طيب او يكون يذكر جزءا من أجزائها كما بكرنا بوليد الرجل الرأس فينقص إلى قسيم أن يكون مما تدخله رغوط أو يكون مما لا تدخله رغوط فنبدأ القسم الأول أن يذكر جزءا من المرأة يعبر به عن الكل نحن قلنا إما أن يضيفه إلى الكل ولا إشتاج وإما أن يضيفه إلى الجزء فالجزء هذا تدعي على قسيم جزء يعبر به عن الكل وجزء لا يعبر به عن الكل في الغالب فإن كان جزء يعبر به عن الكل مثل ما ذكرنا الجسد الذات الروس النفس فإذا قال جسدك ذاتك روحك نفسك فهذا في قول جماهير العلماء يكاد يقال بالإجناع على أنها تطلق لقد روحك مني طالق جسدك مني طالق ذاتك مني طالق نفسك مني طالق في هذه الأربعة الأحوال يطلق الكل ولا يتبعض الطلاق إذا أسمد الطلاق إلى جزء نعبر به عن الكل غالبا فإن يسد الطلاق على الكل ويكون تعبيره بهذا الجزء كالتعبير بالكل الحال الثاني أن يكون لنا لا يعبر به عن الكل وحينئذ إنا يكون جزءا مشاعل معلوما أو مبهنا معينا جزءا مشاعل كما قمنا عن نفس أو يكون جزءا مبهنا كبعضك وجزءك أو معينا مشاعا معينا كقوله نصفك الأعلى أو نصفك الأرسل فهذه الشالة إذا أسند الطلاق لجزء مشاع من البدن ولو كان أقل جزء من البدن كقوله مثلا عشر عشرك مني طالك عشر العشر مني طالك فإنه يسر الطلاق للكل يسر الطلاق للكل ويطلق جميعهم لأن الشرع لم يجعل في المرأة حلالا وحراما فحكم الله في المرأة إما أنها في العصم كلها وإما أنها ليست في العصم فلما تلفظ بالطلاق فإنه يآخذ به كله كما لو قال لها في الطلاق نفسه نصف طلقة أو رفع طلقة سرط الطلقة بكاملها لأن الشرع لم يجزئ فكما لم يجزئ النفذ لا يجزئ النحل ما عند امرأة زوجة ذو رجل إلا نصها نصها حلال زوج ونصها حرام أجل ماذا تبعى هذا بالنصر فليس نصر يعني يكاد يكون إجماعا فلأنه إذا قل لها نصر أو ربعك أو ثلثي أو ثلثاتي أو, أو جلازة عرباء أو تسعة عشارك فإنها طالق كلها فإنها طالق كلهم سواء حدد الجزء المشاعر ومعين أو أبهره طيب الحال الثاني يا أبي التي تحتاج إلى عمل ونظر نسألك الأعضاء نسألك الأعضاء تحتاج إلى شيء من التركي الأعضاء تنقص إلى قسمين أعضاء حياتها حياة الروح وأعضاء حياتها حياة النمو أعضاء حياتها حياة لاحظوا يا إخوان هذه الاختلاف من الفقار تقول جماهير عن العلم رحمه الله يرجعون إلى حكم الشرق وسنضيّن هذه المساعدة يعني هذا التقليل مضي على اختلاف الشرق والحكم على أزاء الإنسان فهو أثند لا بد أن نقص مع هذا الجزء الذي أثنده فأزاء الإنسان إنا تكون مما تحلها الحياة وحياة وحياة روح ويشفل هذا البيت ويجب ورأس والعين والأذن وغيرها من الأعباء وإما أن تكون حياة وحياة نمو فحياة النمو هي التي لا إحساس فيها مثل الشعر الآن لو أحرق طرف الشعر لا يحث بالأنب ولو احترق طرف شعر المرأة ما تحث بالأنب في رأسه ولو احترق طرف اللحية فتحترق اللحية والشخص لا يعلم لأنه ما في إحساس ولا في الأنب فحياتها حياته نمومين وهذه أجزاء تدين من الإنسان فالشعر يقف ويحلق ويجز وينتف ويرصف وليس بثابة في البدن وباقى في البدن فلو أسرد التحريم إليه ليس كإسناد التحريم إلى غيره في الذي لا يقبل التجزئ لا يقبل عن الإنسان الأصل فإذا قال نهر يدوء رأسك نرجع إلى القسم الأول الآن عرفنا أن عندنا حياة النمو وحياة الروح وهذا التقصير بكثير من النساء السياسي بالنسبة للذي حياة وحياة النمو جميع أجزاء البدن ما أداء جزئين الجزء الأول الشعب والجزء الثاني العضل فحياة النمو وهي التي يقول لها يعني مثل حياة النبات النبات ليس حياته حياة روس ولذلك لم يأمرنا الله بتدخية النبات والله عز وجل قلت فرمت عليكم ميتا فلو قلت إن الحياة الموجودة في النبات حياة حقيقية فكان بمجرد ما يقص النبات أو يسقط بنفسه أو الثمر يسقط بنفسه كان معجب صارت ميتا لكن الحياة ليست في حياة روس وإنما هي حياة نموم فإذا جانت وانفصلت لم تسبي عليها أحكامه هذا بتفريق الشب فعل الله يكون لشيء قدرا فحياة النموع الإنسان ذاته فيه أشياء تشبه حياة الطروس وتسبيه أحكام حياة الطروس وأشياء حياة وحياة النمو منه فالذي حياة وحياة النمو الذي حياة وحياة طروس لا إشكال بأنه متصل بالبدء وحكم حكم المتصل في قل جماعي الغلماء وأغلب المسائل إلا لي فيها كلام بالغلماء رحمه الله وذكر هذه القاعدة الإمام بالرجل رحمه الله بشتابه النفيس القواعد أيضا الإنسان هم يأتي حكم المتصل أو المتصل لا لكن بالنسبة للذي حياته حياته كما قلنا لا يأخذ حكم حياته من كل شيء فالآن نريد أن نبين اسناد الطلاق لحياه الروح واجزاء حياه الروح واسناد الطلاق للاجزاء التي هي من حياه الروح طيب المساله الاولى لو اسند الطلاق إلى عضو حياته حياته المؤمن فقال لها يد في طالقه وراس في طالقه وعين في طالقه ورجل في طالقه وساق في طالقه وظهر في طالقه مفرد في طالقه وبطنك طالق وصلبك طالق جمهور العلماء على أنها يطلق كلها على أنها طالق كلها يطلق وعلى هذا العمل لأنه إذا أثنق الطلاب إلى يدها إلى رذبها إلى رأسها أنها تطلق كلها من حيث الإجنال عند الحنفية اختاروا أربعة أعضاء الرأس والبطل والفرج والظهر هذا عند الحنفية يجعلها لأنها شبه يعني يدلدها على الكل لكن يجب على أنهم لا يحبقون مدامنا العظم تصل بذلك لكن يريد السؤال كيف حكمنا بكونها طاني كلها هناك مسالك في الاستدلال وهذا المسالك تؤثر في الحكم فذعب الغلماء يقول نحكم بقلاء العظم أولا فلو قال لها يد في فالطلاق يتعلق باليد ثم يسغي لبقية البدل وهذا المذهب يسمى عند البلماء مذهب الصريان يسمون هذا المذهب مذهب السريان ويقدرون الدليل كالآذي يقولون إذا طلق اليد اجتمع الحاظب واجتمع المبيح فأصلحت المرأة فيها ما حرم الله لأنه أثنى الطلاق وعلقه بيدها وفيها ما أحل الله والقائد إذا استمع الحاضر والمبيع فالحكم للحاضر ويحكم بحضر الجميع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبي بن حافل إذا أكل يعني الكلب من فريسة فلا تأخذ فإني أخاف أن يكون إنما أنسك على فدل على تقديم حضر على الإذار وقال له وإن وجدت مع كلبك تلاب غيرك فلا تأكل فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر اسم الله على كلبك على تلاب غيرك فهذه القاعدة لها أجلة كثيرة إذا اجتمعت حاضر ومحفظت لمنحاضر هذا المدين إذن الخلاصة المذهب الأول يقول أطلقها بس ريانة. فيدها تغرق فيتسمع الحاضر والمبيح ثم يسر الصلاة إلى الكل تغليبا من الحضر على الإباح المذهب الثاني يقول أطلق بالجزء الكل لأن الشرع عبر من عن الكل فقال تعالى تبت يدى أبي لهبي والمراب تبت جميع أبي لهبي فذكر اليد في المعاخبة والعقوبة وأنزلها على الكل والمراض أنك تداد لجميع أذنان وقال فبما كسبت أيديكم ويأتوا عن فيه والواقع بما كسبت جوارقكم وبما كسبت كسبت الأنكم كلكم وقال بما كسبت أيديكم فعذر بجد الإنسان عن كله فدل على أن أجداء الإنسان إذا تعلق بها تحريم سرب تحريمه بالكل وهذا المذهب مذهب الجن فيجفع بين العروى المطلق والأعضاء الأخرى في حكم واحد السؤال ما هي فائدة تبخلات الواقع هناك فائدة فلو قال لها إن دخلت الدارة فيدك طالقا إن دخلت الدارة فيدك طالقا وقطعت يدها قبل دخول الدارة لم تطلق على مذهب الزرايال وطلقت على مذهب الجنج لأنه حينما قالنا ان دخلت الدار خيجك اليمنى طالعا وسرقت قبل دخول الدار أو جاءت آسى وعقب الله بها يد فحينئذ أسلز الطرع في الأصل بينه وبين الله لهذا يليد اليمنى فحينما جئنا نطلق دخلت الدار وتحقق الشرط الذي بي بينه وفين الله جاء الطلاق فلم يصادح محلا كما لو أتند الطلاق لمنفصل عن البدن لأن اليد صار في منفصل والله عز وجل وآخره برفضه فبينه وفين الله أنها إن دخلت الدار فيدها في حرام عليها وتطلق عليها نقول ماذا بالكريان وفعن يدها قطعت فنهد على الطلاق انه يقع حتى مع الطلقه الذي هذا في صيغتها لكن من بدل ينفصل عن هذه اليب المطلقه فلا يثبت طلاق لكن على مذهب الجم يكون قوله يد خطابه في قوله فكل خطابه فالشرط بين المذهبين ان الاول يطلقون الجزء ثم يصون الحكم ليس الحكم لكل تبع فإذا وقع الطلاق ولم يوجد الجزء الذي تعلق به الطلاق لن تطلق المرأة والحقيقة التفصيل أقوى تركيح بين هذين القولين التفصيل أقوى فإن قصد باليد الكل وأذبر باليد ناويا من الكل فلا إشكال أنه يسلع الكل وإن كان لم ينمي الكل فأشه القولين مذهب السرياء لأنه بينه وبين الله علق الطلاقة بعضهم فيسري إلى البقية المثلة الثانية إذا علق الطلاقة بعضهم لما, لما لا تقله الحياة بروح كالشعر والسن فهناك خلاف بين ظلماء في شعر الإنسان وعظمه كالسن ونحنه هل هو في حكم المتصل أو المتصل قال الإمام ابن رجب رحمه الله في القوائد شعر الإنسان هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل وجهان وكذلك السن والظهر والعضل يعني هل نحكم بأن شعر الإنسان في حكم المتصل به أو في حكم المتصل فلو قال والله لا أن نسوك ولمس شعرها فإنه إذا كان في حكم المنفصل لم يحنس وإن كان بحكم المتصل حانها وهكذا إذا قلنا إن لمس المرأة يوجب انتقاض الوضوح فقلنا الشعر بحكم المتصل انتقض وضوح وإن قلنا بحكم المهصل لم ينتقض وضوح فهناك جملة من متاعر العبادات والمعاملات متعلقة بهذه القاعدة ويرجع كتاب القواعد من رجب رحمه الله في تحريب وجهه فأنا هذا قالوا إذا أثنده إلى الشعر من فاطلق لأنه في حكم منفصل فالشعر يحلم ويبين من الإنسان ولا يتصل به التحريف نعم. وينطلق عضوا أو جزءا مشاعد طلق عضوا حبيث والرجل وضع على التفصيل الذي ذكرنا فينقصه إذا عضوا تخلوا الحياة وعضوا لا تخلوا الحياة نعم أو جزءا مشاعد أو جزءا مشاعد ربع في ربعك ثلثك أو معينا أو معينا فنسه في الفوطانك أو نسوك التحتان نعم أو مبهما أو مبهما كجزءك كبعضك أو كبعضك وكجزءك يعني يقصد جدءا مرة وبعضها نعم أو قال نسو طلقة أو قال نسو طلقة أنت طالق وربع طلقة وثلث طلقة ونسو طلقة وربع طلقة إلى آخرين نعم أو جزءا جزء من طلقة أو جزءا من طلقة هذا مبهم لم يحدد كم هذا الجزء نعني طلق طلقة, طلقة. بكونها طالب يفكم بكونها طالب ويطلح الكل كما ذكرنا نعم. وعبته الروح والثني والشعر والغطل والأخوية وعبته الروح وهذا على محساره المصنف والمذهب على أن الروح للكل وذكرنا هذا في الأعضاء التي يؤبر الأجزاء التي يؤبر بها عن الكل الروح البدن الجسد الذات والنفس هذه خمسة هذه الخمسة يأثر بها عن كل والأربع دون الروح هي التي شبه جنا عليها والروح وحدة هي التي فيها الخلاف نعم والثل والثل لأنه عظم كما قلنا العظم منحق بالشعر لأنه حياة هو حياة نمو ولذلك العظم الآن لو أنه إنسانا حرقت ظهره كان ظهره مثلاً طويل وجئت وحرقت ظهره حرقت طرف الظهر لا يحس بالألم إلا بعد وقت ليس, ليس فيه حياة الظهر وإنما في حياة النمو ولذلك العظم فيه ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم الظلماء بطهارة المشن العاجل مش طلعاج اللي يؤخذ لأثنان الفيل نادى الفيل نادى الفيل عرض وكان يؤخذ من النار في حال حياته الفيل وكان يأتي هدايا من الأرض الحدسة اللي من النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر مناب وغيره من حضر الحجر رحمه الله بشرح الفتح أن أمنا هذا المؤمن كنا يمتشطون بأنشاط العرض وتعرفون لو كان العظم في حكم النظر في يصبح لابد أن يذكى الفيل ولا يؤخذ منه الحياً وبناء على هذا تحقق ان قرنا القرب وان ما ذُكر لان كل عظام وقال ان العظام لا تدخل الحياه ومن هنا قال من قال من العلماء عظام الميت ينتفع بها ان عظام الميت ينتفع بها لانها لا تخللها الحياه كشعر الميت ولذا تجد الشرع يذكر الشعر فيكم ما لا تخله الحياة وهذا اقوى ادله على أن الشعر ليس في الحياه أن الشعر يزف من الذهيمة في حال حياته والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أجينا من حي فهو كميفة والحديث في الكلام لك الإجماع قال على أن ما أجينا من حي فهو كميفة فلو كان الشعر تحده الحياة كان إلى جد الشعر من الذهيمة في حال الحياة يا ميفة. فكان الشعر في كله الحياة لن يجد الانتفاع بالصوف ولا, ولا بالوضع وقال الله في كتابه المبين ومن أصواتها وأوبالها وأشعارها أساها فأحملنا الانتفاع من أشعار ذهيمة العنعان وصوفها في حال حياتها والموضع وجعل ذلك في سياق الانتنان والإجناع قائم على أن الشعر يجوز الانتفاع به ولو جد من ذهيمة حياة على لأنه ليس الحياة نمو وروح ليس بحياة روح وإنما هو حياته نمو نعم. والضفر, والضفر لأنه عظم ونحوه ونحن نعم. وإذا قال لمسئول بها أنت طالق وفره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يسح أو إثاما هذه المسألة تكرار الله أن يقول أنت طالق فإن طال لامرأة مدخول بها. عندنا مدخول بها وغير مدخول بها. لان غير المدخول بها اذا كرر لفظا تبين بالنفذ الاول. فيأتي اللفذ الثاني على اجمالية. يعني لو رجل قال الامرأة عقد عليها ولم يدخل بها. انت طالق وطالق وطالق فقول أنت طالق الأولى طلقت بها طلقة واحدة فأصلحت أجنبينك فليست هناك حجة لغير المذكول بها فتأتي الطلقة الثانية على أجنبين فهذا وجهك هنا المثنج يقول إيش لمذكول بها والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آدموا إذا لكتم المؤمنات يعني عقدتم عليه ثم طلقته من قبل أن تنسوهن فما لكم من عدة تعتدونها فلا رجع لغير المدخول بها لا رجع وعلى هذا يكون غير المدخول بها من جرد ما تطلقها طلق واحدة تبيه وتصبح أجنبية ومعنى تبيه يعني بيمون صغرى والبيمون الصغرى لا تحلق إلا بعقد جديد فلو قال لها يعني غير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق فطالق فطالق أو طالق طالق طالق فلما قال طالق من أولى بانت فيه فجاء في الثانية والثانية على أجل نبيه فلا طلق إلا طلقة واحدة فعندنا غير مذكور بها ما هي يبقى الإشكاب في المذكور بها وهذا مثل الباب ما يختلف فيه عدد الصلاة فناتي إلى مسألة تكرار اللحظه الان لو قام لمراه ام طالب بطالب طالب طالق فنه احوال الحاله الرونه ان يكون نايا مخترا وحين اذ يتفق اللحب مع يتفق تتفق مع لفظ محتمل للتكلم كطلق فلطلع أنت طالق طالق طالق نوى الثلاث ثلاث طيب إذا نوى الثلاث مضائن يبقى السؤال إذا نوى أقل من الثلاث أو لن يمي شيئا إذا نوى أقل من الثلاث كان يقول لها أنت طالق طالق مثل الآن الرجل العصبي إذا جاء يطلق زوجته يريد أن يبارك في كونها طالق يمي واحدا فيقول لها أنت طالق طالق طالق طالق قصته طلقة واحدة لكن يكرد تأكيدا لذلك الطلق الذي أوضعه فكرر أو ثلاثا أو أكثر فهي طلقة واحدة لأن اللحظ مجتمع للتأكيد والتأكيد فكلمة طالق طالق طالق تأتي على صورتين الصورة الأولى التأكيد فواحدة والصورة الثانية التأكيد فثلاثة فحينئذ إذا كانت خندهمية إما أن تكون تأكيدية وإما أن تكون تأسيسية والتأسيس معناه أنه يؤثر في الطلاق فيبني الثاني على الأولى ويبني الثالث على الثاني فكأنه يقول أنت طالق للثلاث فلو سألك السائل عن قول الرجل أنت طالق من طالق من طالق تقول به تفطيل فإنها ثلاثا فثلاثا وإنها واحدة فواحدة وإذا لم ينمي شيئا فوجهان قال بعضهم إذا لم ينمي شيئا نغلب الثلاث لأنه كبر والإنشاء والتأسيس أولى من التأسيس لأن التأسيس يزيد معنا جديدا وقال بعضهم طلقة واحدة لأن الأطل أنها زوجته ولا نحكم بالطلقة إلا بيقين ونحن على يقين من واحدة فلا مطلق وهذا هو الصحيح. وانبدأ بالجمع. أن من قال الامرأة أنك طالق, طالق طالق لم ينوي لا واحدة ولا ثلاثة واحدة. بناء على ذلك أنك طالق طالق طالق. إنها الثلاثة ثلاثة. وإنها واحدة واحدة. وإذا لم ينوي شيئا فإنها واحدة على الصحيح. طيب هذا طالق طالق طالق. يبقى طالق وطالق وطالق. طالق فطالق فطالق طالق ثم طالق ثم طالق طالق بل طالق بل طالق اللي هو إذخار الحرف في طال طالق بين الأولى والثانى فهل هذا يؤثر او لا فقال رحمه الله وإن كرر بذنب او ثم او دلتاء او قال بعدها او قبلها او معها طلقة واقع المثانode أن기�ерх فطالد فطالد طالد ثم طالد ثم طالد طالد وطالد وطالد ثم لأنه إذا عطف فالعطف يعتبر المغايرة فأصبح في الثانية غير الآلاب فإن قال أنك �الد فطالد أو طالد وطالد فالطلقة الثانية تغير ال وعلى هذا صلق اطلق شرافا او قال بعدها او قبلها او معها صلقة وقعت نتان انتصاركم قبلها او بعدها انتصاركم صلقة او قال لها انتصاركم صلقة صالقة صلقة صالقة فحينئذ فطوق فلا لأنه يكون في هذه الحالة كأنه أسف بذكر التأكيد يكون قد أسف بذكر التأكيد أو فصل بينهما بما يدل عن انتطال الطلقة الأولى عن الثانية فقال انتطال وما قال طالق طالق فهذا الحصل يقصر لأنها طلقة قبل الطلقة أو طلقة بعد طلقة وهكذا قالها انتطال بعدها وأن JUST wide open بعد ثالث أو ثالث قبلها ثلقة فإنها ثلقة ثانيا إن قبلها أنock찰قققبلها ثلقة أو طالث قبلها أنockyle بعدها ثلقة تكون ثلقتين إن قال ثالث قبلها ثلقة فأصلحت ثالث الثانية ليس فيها معنى التأكيد فتطلق طلقتين وإن قال أنockesehen قبلها طلقة فإن الطلقة قوله طالق تكون تأكيداً وطلقة مصفى قلها ماذا؟ وإن لم يدخل بها خانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها الآن بالنشرة للإشتاج طالق طالق طالق أو طالق قبلها طلقة أو طالق بعدها طلقة هل هو للتأسيد أو للتأسيد فالنسلة تكون هل لمعنى التأسيد أو لمعنى التأسيد ففي الصورة الأخيرة طالق طالق. طالق. أنت, طالق؟ طالق أنت طالق قبلها طالق شوف لاحق طالق قبلها طالق فهل وصفوا بإسم الفائل أنت طالق مرادة الطالق القبلية أم أنها غير الطالقة القبلية واضح للمهواضح لنقل أنت طالق قبلها طالقة فأصبح طالق جاءت بعد إيش بعد الطالقة فهو ناوم في قلبي عن ما قوله طالقة سبقت طالق فهل طالق الثاني تأكيد أم تأكيد؟ فعلى هذا الوجه ذكر المطنف هذه المسالة يابقم الله بين الشيخ وظارة الله بكم ونفع الله بعلمكم جميع أن فضيلة الشيخ إذا ضلق العبد طلقة ثم قُعجر وكم يبقى له من عدد الطلاق؟ بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى أمه وصحيحه وعلى أمه بعد اشرحت جملة الاخيره هذه انخشى لو بقيت اسبوعا قد تشوش دخلكم قال الجمله ان يقال بفراده طلب القارء ولم قال رحمه الله تعالى وان كرره ببن او ثم او بالف أو, او قال بعدها او قبلها او معها طلقه وقعت مثلا وقعت مثلا يعني اذا قام لها نحن قلنا عندي طالق طالق يدخل الكلام كله في هذه الشيخة بين التأكيد والتأسيس كما ذكرونها إن كان التأكيداً واحداً وإن كان التأسيساً أكثر من واحداً فهذا عادة الفقهاء يذكرون الشيء قريباً من جنتين فهو إذا قلنا عندي طالق بل طالق طالقاً عندما بل وطالق فطالق انفطالكم ثم طالق قال لن هذا يعتبر تأشيساً ولا يمكن ان يقبل التأشيس فهو اذا قال انفطالكم طلقة انفطالكم بعد طلقة انفطالكم قبلها طلقة شينما قال انفطالك قبلها طلقة ناحت انفطالكم قبلها فخذ أخر المقدم وقدم المؤخر فهل المؤخر هو المقدم او هذا الاشياء يعني خذ فقط كلمة قبلها وبعدها فهو يقول أنت طارق قبلها طلقة فهل قوله طارق اسم الفاعل وصف للمتقدم الذي أخره فيكون قوله طلقة الاصل سابق لطالق فوصفها بكونها طالق التي قدمها بعد وقوع المؤخر اللي هو طلقك فيكون قولنا انت طالق بقى قبلها طلق انت طالق قبلها طلق هذا احتمال فيكون طلقك الواحد او يكون قوله انت طالق قبلها طلق انت طالق طلقك ولا تقبل الإلغاء قبلها طلقة فمعنى ذلك أنه قد طلقها طلقة مع هذه الطلقة لتكون طلقتان وحينئذ اختار المطلق انها طلقتان انتطالق قبلها طلقة انتطالق بعدها طلقة في كلتا الصورتين تكون طالق بالطلقتين هذا وجهه يعني كل الإشكال فقط هل هي للتأكيد او للتأكيد ينقذ للتأكيد فلا يتحرر وإن قلت للتأسيس تكرر على حسب ذلك ولو قال لها أنت طالق قبلها طلقة وأنت طالق بعدها طلقة أو قالها لها طالق قبلها طلقتين فتلاك لأنه أنت طالق اسم الفاعل وقف ويقول خينئذن إذا كان للتأسيس لت طلقتين على مدى من يقوم للتأسيس على أنه على اللوح تكون طلقتين وللقيقاء الصلاة سيكون قوله أنت طالق قبلها طلقتان يصل في هذه الحالة بكمها بكونها مطلقة طلقة ثالثة بعد الطلقتين السابقة وإن قلت ليس مراده ذلك إنما مراده بطالق اسم شاعل الوصل واسم الشاعل يقضر الوصل من الأصل فيه معنى وقتية وهم الشكل فيكون قوله أنت في طالق قبلها طلقتين يعني أنت طالق بالطلقتين أطيبك بكونك طالق بالطلقتين هذا معنى أنه لي للتأثير أو بالتأثير وهذا يعني الحقيقة تفني من علماء أنه كانت اللغة موجودة وتغنوا في اللغة وتجد الرجل يتمسك بالألفاظ وإذا لحن يؤاخذ فكانوا يأخذون الناس بألفاظ كما هي كانت اللغة معقودة بدلائلها بالتأسيس والتأكيد وحروف التأسيس التي لا يمكن حلها على التأكيد وعلى هذا فصل من المصنف رحمه الله واختر أن قوله أنت طالكم قبلها طلقة أو طالكم بعدها طلقة أنها تطلق طلقتان وعلى هذا ممكن أن تطلق ثلاثة طلقات لو قل قبلها طلقتان أو بعدها طلقتان وعلى سابق الله رضي الله في الشيء سبارة الله فيكم ونفع الله بعينكم الجميع هذا السائل يقول إذا طلق العبد قلقة ثم رعدا فتم يبقى له من عدد الطلاقة بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله صحيح ونعم إذا طلق العبد قلقة ثم أتق العبد فإنه بعد ذلك يستأنه الحكم وتكون له ثلاثة تطليقات فيبقى لهم من تطليقاته الطلقتان والله تعالى أهلا أتابقنا الله قضيل السيف الطلاق نرى أن الجزء آخذ لعظم الكل والقاعدة أن الجزء لا يعطي لعظم الكل فما التوجيه في ذلك ما شاء الله هذا حقيقة كم يسر عن العلم وطلب العلم حينما تكون أسئلة سعنا تدل على ربط الفيق بعضه لذلك نحن سبق وعن ذكرنا أن هناك قاعدة تقول الجزء لا يأخذ حكم الكل وذكرنا هذه القاعدة في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنه حينما قال له مبيه صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة قالت إني حائز قال إن حيضاتك ليست في يدك فلم يعطي دخول اليد كدخول الجسد كله فقال الجزء لا يأخذ حكم الكل وهذا فيما يقصد الكل ما يقصد الكل هنا قلنا الجد ليأخذ حكم الكل وهذا في المؤاخذات وقصد الكل يعني فيما يقصد به الكل مستقيم لأن هذا ورد وهذا ورد فالشرأ عبر بالجذب عن الكل وإذن قال ولا تقاتلوه عند المسكد حرم حتى يقاتلوكم فيه والمراض ما وقال سبحانه الذي أسرى بعده ليلا من المسجد الحرام وقد أسرى به عليه الصلاة من بيت أمي هانس وهذا يدل على أن الجزء يكون في حكم الكل وقال تبت يداء كما ذكرنا فالشرع يعبر بالجزء عن الكل ويعبر بالجزء عن الجزء فحينما قلنا أن الجزء لا يأخذ حكم الكل بالنسبة لما قصد الشرء فيه الكل كقولي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسكد فالدخول للكل لا للبعض فلو أدخل رجله فإنه لا تجزمه التحيين لأنه لم يدخل الكل والجزء لا يأخذ حكم الكل ولو قال لله لا أدخل البيت فأدخل يده لم يحن. لأن العبرة لأن الحكم هنا في الشرع معلق بالكل وهكذا لم أتكف في المسكدين فأخرج منه يده لم يبطل احتفاله لأن الشرع أعلق الحكم للكل لكن هنا لا يمكن أن يعلق الحكم لجزء واحد لأننا ما وجدنا الشرع يقول المرأة حلالاً كلها إلا يدوك وما وجدنا الشرع يقول حلال المرأة كل المرأة نسوها حلال ونسوها حرام ووجدنا الإجماع قائم على أن تطليق البعض شتطليق الكل وأما طلقة جد طلقة في كل الطلقة طلقت المرأة جميعها وهذا مثل ما ذكرنا أن الشرق إذا تلفت أحكاما فأعطى كل حكم الجزء في حال وأعطى الجزء حكم الجزء بالخصوص ولم يعطي حكم في كل في حال دعالنا الحكم مرتبا لكل حال بما يناسده فنحن نقول إن الطلاقة لا يتعلق بالبعض فنفهم هنا أن الجزء كالكل وايضا حينما وجدنا الشرع يعلق الحكم على الدخول وعلى الخروض نقول دخول البعض ليس كدخولي الكل وخروج البعض ليس كفروج الكل والله تعالى أعلم أسابكم الله قريني الشيخ لو قال الرجل لزوجته انتقالكم بعدد أبنائي ولم يطل له أولاد فمن شط انتقالكم بعدد أبنائي لأضرب لنا يقول إنه إذا علق الطلاق على المستحيل يكون لغوا فقال لها أنت طالق بعدد أبنائي وليس له ابناء قال يكون هذا من التعليق بالمستحيل يعني ليس له أبناء ويكون الطلاق لم يصادق محل وقال بعض العلماء تطلق عليه طلقة ولا يجاد تطلق عليه طلقة ولم يقول أنت طالق ووصفا يا طالق بعدد ابنائه يتبع الزازا للسنان وعدد عدد الابناء فالاصل انه طلق قال هو اخر وعلى هذا لا يصح ادخاله لعدد الابناء رافعا الاطلاق لان الطلاق قد وقع والمساله مشكله هو من يرجح المؤاخذه ويقول انها تطلق لانه قد انتقال فانه لا اشكال في وقوعه وهذا هو الذي حكم إليه اليه المثل انه اذا قال انتقاله لعدد ابنائه طلق لكن يرد الإشكال لماذا نطلق عليه وقد جعل بينه وبين الله بأدد أبنائه وهذه مثألة لأن الحقيقة لو تأمنها طالب العلم لأرف أنها تطلق بالنظر لأنه شينما قال لها أنت طالق بعدد أبنائه وهو يعلم أنه ليس له أبناء فقد هزل بالطلاق فلما وصفها بقولي أنت قد انضي عليه الطلاق بسيء الفائد الذي هو عصلا للطلاق وعلى هذا تطلق إما لكونه يهزل ويريد الغزل وحينئذ تكون طلقة واحدة ولا تطلق عليه أكثر من طلقة والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم